يَمْحَقُ الله الرِّبَا وَيُرْبِي الصدقات يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ والله لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ